من جهة خالد بن الوليد رضي الله عنه مع عكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنه ولم يكن مسلما في ذلك الوقت أما باقي مكة فقد فتحت سلما ولم يحدث فيها قتال وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم بعض المجرمين الذين كانوا شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من هؤلاء المجرمين من من الله تعالى عليه فأسلم ومنهم من مات مشركا <تصفيق> <تصفيق> العفو عند المقدره المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر قصة فتح مكة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وكبر في نواحيها عرفنا أنه ذهب إلى الكعبة وطاف بها و أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الأصنام من حول الكعبة دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وكبر في نواحيها في جوانبها يمشي النبي داخل الكعبة يكبر الله الله أكبر الله أكبر ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى مقام ابراهيم وصلى فيه ركعتين، ثم شرب من ماء زمزم وجلس في المسجد عند الكعبة والناس حولهم والعيون شاخصة إليه العيون كل العيون ناضرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل ينتظرون ما هو فاعل بمشركي قريش الذين آذوه ينتظرون ماذا سيفعل النبي بهؤلاء المشركين من أهل مكة الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم من قبل والذين أخرجوه من بلاده وقاتلوه ولكن هنا تظهر مكارم الأخلاق هنا يظهر الخلق الحسن والخلق الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق التي يلزب أن يتعلم منها المسلم هنا تظهر الأخلاق الحسنة الطيبة التي ينبغي أن يتعلم المسلم منها أن يكون رضاه وأن يكون غضبه لله سبحانه لا لهوى في النفس تظهر الأخلاق الحسنة التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها أن يكون المسلم راضيا لله أن يكون غاضبا لله ليس لشيء في نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم ما رأيكم ماذا تظنون أنني أفعل بكم طيب انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكة فاتحا والآن هو في موضع القوة وآل مكة في موضع الضعف طيب الرجل العادي الرجل الآخر ليس النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعود في هذا الحال هو يعود يعني ينظر إليهم ما رأيكم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما تظنون أني فاعل بكم طيب تغير كلامهم الذي كانوا يتكلمونه من قبل قالوا خيرا أخونا وابن أخينا ماذا يفعل الأخ مع إخوته قالوا أخ كريم وابن اخ كريم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانتم الطرقاء اذهبوا لا أحاسبكم على شيء مما فعلتم من قبل يا فلان ضربتني في يوم كذا يا فلان أسأت إلي بلسانك وضعت كذا أمام بيدي فعلت كذا فعلت كذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاسبه وهنا ينبغي أن ننبه إلى أن القصة بهذا اللفظ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم لم يثبت هذا بإسناد قوي نعم موجود في كتب السيرة ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم يفعل لم يعاقب فإن ما قال النبي لفلان في يوم كذا وكذا أن تفعلت كذا وكذا لا بد من القصاص منه اضربوه كذا وأنت في يوم كذا أذيت المسلمين بكذا وكذا لا بد من لم يحاسب النبي لم يأتي أثر أنه حاسب ماذا حاسب أهل مكة على ما فعلوا نعم هناك بعض الطواغيت هؤلاء ليسوا اشخاصا عاديين بل هؤلاء هم الذين كانوا يبالغون في هذا ويزيدون فيه أظهر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يعني قال يقتلون ولكن في الغالب لم يقتلوا لم يقتل إلا من, من قاتل من ذهب مقاتلا أما جميعهم فغالبا أسلموا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم معتذلين وقابل منهم النبي صلى الله عليه وسلم إيمانها ويرحم الله البصيري إذ قال هذا كلام المصنف هنا البصيري من الشعراء القدامة كان فيه تصوف وله قصيدة مشهوره بالهمزيه همزيه لانها تنتهي بالهمزه وهذه هي يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم طيب وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيها مدحا عظيما بليغا في بعض الاوقات بالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصفه ببعض صفات الله يعني يصفه ببعض ببعض صفات الله هذا في, في, في, في العمزية وله منية أخرى ينضح النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا تنتهي أي بحرف المين المصيري قال في هذا الموقف قال وإذا كان القطع والوصل لله تساوى التقريب والاقصار إذا كان القطع القطع العلاقة بين الناس والوصل وصل العلاقة بين الناس لله إذا كان هذا في سبيل الله تساوى التقريب والإقصار وعند ذلك يستوي عند الإنسان الأمران زيد يحسن الي زيد يسيء إلي الأمران عندي سواء لماذا؟ لأنني إن احببت زيدا فأنا لا أحبه بسبب عطائه أنا أحبه لله وإذا أبغضته فأنا أبغضه لله فإذا كان الحب والبغض في سبيل الله فقط فعند ذلك لا يهتم الإنسان بالأمور الأخرى وسواء عليه فيما أتاه طيب من صره الملام والإطراء طيب ويستوي عنده عند الإنسان أو عند النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يستوي عنده فيما أتاه من صره الملام يعني من يسعده اللوم ومن يسعده الإطراء الإطراء هو المدح. يستويان. يعني إذا جاء شخص يلومه أو إذا جاء شخص يمدحه الأمران بالنسبة له سواء لماذا؟ لأنه لا يهتم بحق نفسه بل هو ينظر إلى حق الله تعالى فإذا كان رجل مطيعا لله فهو عنده خير عنده يعتقد فيه الخير وإذا كان الرجل لا يطيع الله فهو عنده يعتقد فيه الشر. ولو أن امتقامه لهوى النفس لدامت قطيعة وجفاء لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لهوى في نفسه هو ينتقم لشيء في نفسه لأنه يحب نفسه لو كان كذلك لدامت قطيعة القطيعة هي قطع لحم وجفاء الجفاء هو البعد قام لله في الأمور فارض الله منه تباين ووفاء، هو قام لله في أموره المختلفة، فأرض الله، هو كان يرضي الله في هذا، وكان يظهر منه ماذا؟ التباين والوفاء، الوفاء يعني بالعهد، والتباين هو الوضوح والظهور، فعله كله جميل وهل ينضح إلا بما حواه لنا؟ فعال النبي صلى الله عليه وسلم كله جميل وهل ينضح الإناء إلا بما فيه هذا مثل عربي قديم يقولون كل, كل إناء بما فيه ينضح النضح هو ما يخرج على الإناء من ماء انظر إلى الآنية القديمة التي يضعون الماء فيها وبعد قليل يخرج منه شيء تجده يعني يخرج نقطة من تحته فإن ماذا نسمي هذا؟ نسميه مضحن نسمى مضحن الإناء ينضح بما فيه إذا كان فيه خمر فما هذا الذي يخرج منه وإذا كان فيه ماء فالذي يخرج منه عسل يخرج منه العسل وهكذا فهو يقول فعل النبي كله جميل لماذا؟ قال لأن الداخل جميل فما الذي سيظهر إذا كان ما في الداخل جيد ما الذي ينضح ما الذي يخرج قال فعله كله جميل وهل ينضح إلا بما حواه الإناو يعني لا ينضح إلا بما حواه يعني إلا بما وجد فيه ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبه أبان فيها كثيرا من الأحكام الإسلامية خطب النبي خطبة وبدأ يبين الأحكام الشرعية ومنها أن لا يقتل مسلم بكامل لا يجوز أن يقتل المسلم إذا قتل كافر، ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين، لا يجوز النيراث بين دينين. يعني هذا مسلم، هذا نصراني. الاب المسلم لا يرث من ابنه النصراني ولا ابنه يرث والعكس، الابن النصراني لا يرث من أبيه المسلم، ولا الأب المسلم يرث من ابنه النصراني. فهمنا؟ لا توارث بين ملتين مختلفتين بين اهل ملتين مختلفتين ولا يعني نعم يعني يسوغ التوارث الميراث الميراث هذا عندما يموت الأب ماذا يأخذ ابنه منه اذا مات الأب يأخذ الولد سيارته وبيته وثيابه وماله ومثل هذا هذا يسمى ميراثا في الشريعه من الذي يرث الأولاد، فهمنا وأولاد الأولاد والآباء والأباء الأباء، فِيمَنَ والأعمام والعماد والأخو الأخوال والخلات وأبناء العماد وأبناء الأخوال وأبناء, وأبناء, وأبناء الخلات وهكذا، هؤلاء يغفون، فهمنا جميعا لا في المسألة التفصيل يعني بعضهم يمنع بعضهم في المسألة التفصيل ولكنه يريد أن يقول هنا. أنه إذا كان الناس من دينين مختلفين واحد مسلم وابوه غير مسلم ثم مات الأب لا يجوز للمسلم أن يرث أباه غير مسلم لا يأخذ من ماله ولا عكس كذلك ولهذا قال بين النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أبان فيها الكثير من الأحكام الإسلامية منها أن لا يقتل مسلم بكافر ومنها لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين ومنها لا تنكح مرأة على عمتها أو قالتها في آية التحريم تحريم الزواج في آية التحريم ذكر الله تعالى المحرمات فذكر البنات لا يجوز للرجل أن يتزوج بنته وإن نزلت يعني بنته وبنت ابنه وبنت بنت الابن وبنت بنت الابن إلى يوم القيامة ولا يجوز له أن يتزوج أمه وإن علت يعني امه جدته ام جدها جده الجده وان علت ممنوع ولا يجوز ان يتزوج اخته طيب وإن وان نزل اخته وبنت اخته وبنت بنت الاخت وبنت بنت الاخت وبنوه ولا أن يتزوج بنت اخيه وان نزلت بنت الاخوه والخالات وذكر الله تعالى المحرمات في هذه ولكن لم الله سبحانه أنه ذكر الله أنه لا يجمع بين الأختين لا يجوز للرجل أن يتزوج هندا وأختها في نفس الوقت فيتزوج هذه وحدها أو هذه وحدها أو تزوج وطلق ثم انتقل أو ماتت ثم لبس ولكن لا يجمع بينهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه بعد ليس من الآية أنه لا يجمع بين البنت وعمتها ايضا وبين البنت وخالتها ايضا يعني إذا تزوج زيد الهندا لا يجوز أن يتزوج أختها ولا يجوز أن يتزوج خالتها ولا عمتها في نفس الوقت فهمنا في نفس الوقت زواجه بهندا ولهذا قال لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها هذا كله كان في هذه الخطوة التي خطب عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. فإن يقول أحمد خطبة الوداع. نقول ليست هذه خطبة الوداع. العرب كانوا في كانت العرب في عادتها أن إذا اجتمعوا في مكان يقوم شخص فيخطب فيهم. ليس خطبة شرعية بحسب الحال هذا للجهاد هذا للزواج هذا للطلاق هذا لكذا هذا. فتجد واحدا يقوم ويخطب ولا يقف على المنبر ولا يقول إن الحمد لله ولا في لا يدعو دعاء ليس هذا المعنى ليس خطوة الجمعة الخطوة عندهم معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقف يخطب في الناس ويعلمهم أحكام الدين فمن ذلك أنه لا يقتل مسلم بكافر ومن ذلك أنه إذا مات شخص مسلم أو كافر فلا يجوز لقريبه الكافر أو المصريب أن يأخذ من ماله قال ولا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها لا يجوز أن يتزوج مرأة ومعه عمتها أو خالتها لا يجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها معا والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر البينة على من من قال كلاما من قال زيد أخذ مني ألفا نقول ما دليلك ليس عندي دليل إذا ليس لك حق اليمين على من انكر يا زيد إنه يقول إنك أخذت ماله هل هذا صحيح قال ما أخذته لا نسأله أين الدليل نسأله عن القسم احلف أنك ما اخذت فإذا حلف يكفي قال ولا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ولا يصح ولا صلاة بعد صلاة الصبح والعصر ولا يصام يوم الأضحى يوم الأضحى ويوم الفطر يوم عيد الأضحى والفطر لا يجوز الصوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء والناس من آدم وآدم من تراد ثم تلا هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ليس الذين آمنوا الناس عظوم الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نحن قد خلقناكم جميعا من مذكر ومؤنث طيب قيل من آدم عليه السلام وقيل من أبي كل شخص كل شخص ولده هو من أبي ومن أم من ذكر المؤمسة وجعلناكم قبائل جعلناكم مختلفين قبائل مختلفة وشعوبا أقوام مختلفين لتعارفوا يعني كي يعرف بعضكم بعضكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكثركم كرما أكثركم تقوى إن الله عليم خبير الله تعالى عليم بكل شيء خبير يعني يضع كل شيء في موضعه قوم شرع الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام بدأ الناس الذين لم يكونوا مسلمين بدأوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصافحونه ويبايعونه بالإسلام نشهد لا إله إلا الله ونشهد أن كان يا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله شرع الناس بدأ الناس بعد ذلك يبايعون رسول الله على الإسلام وممن أسلم في هذا اليوم معاويت ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأبو كحافة والد ابي بكر الصديق وقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه ففرح كثيرا بإسلام ابي قحافه هو رجل كبير لا يستطيع شيئا يعني لا يحمل سيفا لا يقول شعرا ليس له رأي قوي بين الناس فهمنا ومع ذلك فرح به النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا وقد جاء رجل يلتعد خوفا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك فإني لست بملك إنما نبن إمرأة كانت تأكل القديم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في شيء وهو خائف من النبي خائف بل هو يلتعش ويحتز من الخوف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أنا لست أنا لست ملكا من ملوك الدنيا من, من أنا؟ قال أنا ابن ملعة كانت تأكل القديد القديد هو اللحم المجفف القديد هو اللحم الجاز. يقول انا لست من الأغنية أنا ابن ملعة مسكينة كانت تأكل القديد يعني في مركة وأما الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهم فقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أما هذا الفريق الثاني الذين أهدر النبي دمهم أهدره يعني جعله هدر ليس له قيمة من قتله فليس عليه شيء فقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الأرض الواسعة بوسعها ضاقت عليهم فمنهم من حقت عليه كلمه العذاب منهم من قدر الله تعالى له العذاب فقتل كافرا ومنهم من ادركته عنايه الله فاسلم فعبد الله بن سعد بن ابي صرح ابن ابي صرح نعم لجأ الى اخيه عثمان من اجل عثمان بن عفان وطلب منه ان يستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيبه عثمان حتى هدأ الناس يعني وضعه عثمان في بيته مثلا أو حفظه في مكان لمدة حتى هدأ الناس ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أمنتم أنا أعطيته الأمن فباياه يا رسول الله قد أمنته فباياه فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم مغارا ثم بايعه فلما خرج عثمان وعبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضت عنه ليقوم إليه أحدكم فيضرب عنقه قالوا يا رسول الله هل لا الينا إلينا فقال لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العين. رجل عبد الله من عبد الله بن سعد هذا ابن أبي صرح هذا الذي أسلم ثم التد ثم يقول إنه لا يعرف شيئا في القرآن أنا كنت أكتب له فيقول سميع بصير أنا أكتب غفور رحيم وهو لم ينتبه ويقول جيد جيد لا بأس كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فأهضر النبي دمه من وجده فليقتله هذا ليس له عندنا قيمة طيب عند ذلك عند ذلك لما فتحت مكة سمع هذا بهذا الخبر سمع بهذا الكلام فذهب إلى أخيه من الرضاع ذهب إلى عثمان بن عفان يا عثمان أنت صديقي وانت كذا وكذا ساعدني فقال عثمان انتظر قليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مشغولا بامور الفتح وكذا انتظر حتى يهدأ الحال فلما هدأ الحال فهمنا لما هدأ الحال أخذه عثمان وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول يا رسول الله إغض عنه إخفلهم. فهمنا؟ فيا رسول الله بايعهم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن سعد. فعرفه عبد الله بن سعد. فالتفت النبي عنه. ياتيه عبد الله من الجنت الأخرى. فالتفت النبي عنه. مرارا حتى. جاء عثمان بالناس وقال يا رسول الله أمنته أنا أمنته أعطيت وأمن فمن فضلك بيانه إكرام لي فأعلظ نعم هذا عثمان هو الذي أعطاه أمن قال أطمئن أنا سأساعدك فلو كذب هذا هو الذي كذب على النبي من قبل فأعرض النبي عنه أكثر من مجره الذي يبتد نعم ثم بارعه بعد ذلك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عبد الله بن سعد أسلم. وكان كاتبا للوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتفجأ وكذب على النبي كذبا فجاء فتح مكة وعلم عبد الله أنه الآن وقع تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم والآن أين يذهب قد دخل النبي مكة فأين يذهب عبد الله فعند ذلك طلب من عثمان أن يساعده يا عثمان ساعدني حمد. وقد كان بينهما لضاعه في السابق يعني هو اخو عثمان من الرضاعه يا عثمان ساعدني فقال له عثمان انتظر حتى أجد فرصة ليس في أي وقت هكذا. فانتظر حتى جاءت الفرصة فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا عبد الله بن سعد جاء للبيعه فنظر النبي إلى عبد الله بن سعد والتفت عنه فذهب إليه من الجهة الأخرى يا رسول الله بيعه التفت النبي عنه ولم يقل كلامه ولم يرد عليه يا رسول الله بيعه قد جاء مسلما وأنا أمنته أنا أعطيته الأمن وقلت لا تصف أنا صاحفه والنبي لا يلتف ثم في النهايه بيعه النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لا تنتبهون أنا طلبت بيعته مجلتين ومجلتين وثلاثا لا أجد بيعته لماذا ما قام واحد منكم فقتلهم فهمنا قالوا يا رسول الله لم نعرف أنك أردت هذا لو أنك أشرت إلينا يعني كنا نفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا للنبي. لا يجوز للنبي أن يكون له خائنة الأعين لا يجوز للنبي أن يكون له كذب ولو كان مستكرا ولو كان شيئا خفيا قال ما يكون لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين أن تكون له عين مخائنة يعني قمضوا إلى المحفظ أو, أو تشير لأن هذا فيه إشارة بشيء ممنوع فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يفعل هذا هذا بالنسبة لمن لعبد الله ابن سعد أما عكريمة بن أبي فخرجت وراءه زينب زوجته وبنت عمه <تصفيق> أم حكيم بن حزائب بنت الحائز <تصفيق> طيب ابن هشام وكانت قد أسلمت يوم الفتح وقد أخذت له أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحقته وقد أراد أن يلكب البحر فقالت جئتك من عند أبج الناس وخيرهم لا تهلك نفسك وإني قد استأمنته لك فرجع ولما راه النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى قائما فرحا به وقال مرحبا بمن جاءنا مهاجرا مسلما ثم أسلم رضي الله عنه وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له كل عداوة عداها عداه إياها فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم له وكان رضي الله عنه بعد ذلك من خيرة المسلمين ومن اغيالهم على الإسلام عكرمه ابن ابي جهل واضح من اسمه هو ابن من ابن ابي جهل ابن راس المشركين في مكه فهمنا الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكه حاول عكرمه القتال ايضا وجمع بعض الشباب وحاولوا القتال ولكن لم يستطيعوا الأمر كان أقوى منه فهمنا؟ عند ذلك علم أعكرمة أنه إذا وقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل بلا شك فهرب من مكة أين يذهب؟ هو لا يدري أين يذهب ظل حت زائما حتى وصل إلى البحر من مكة هنا المكة المدينة وهذا البحر فظل ماشيا حتى وصل إلى البحر طيب فوجد سفينة أراد مع ناس أراد أن يركب معهم خذني أين تذهب إلى هذا المكان خذني معك فين قال الرجل واخذك مشرد قال مرشل قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الرجل صاحب السفينة كان مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال اكرمه انما هربت منها لو كنت لو قلتها ما احتجت الى ان اذهب الى مكان. كنت ابقى في مكه انا خللت من مكه اصلا هروبا منها ثم وقدر الله انه تاخر بهذا الكلام حتى خرجت زوجته وكانت اسلمت فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الامنه لأكلمة يا رسول الله أمن عكلمة يعني أعطيه أمانا علمت أنك تريد قتله إذا وجدته فأعطيه أمانا وأنا آتي به طيب النبي صلى الله عليه وسلم الأمان فذهبت تبحث عنه أين عكرمة قالوا ذهب في هذا الطريق فذهبت وأخذت معها عبدا عندها غلاما معها يساعدها وفي الطريق أراد الغلام منها الزنا هي وحدها معه وهما في الصحراء فهنا راودها عن نفسها فبدات تؤخره انقاضي لا تتكلم الآن نريد كذا حتى وصلت إلى قوم تعرفهم الى قوم قالت أنا فلانة بنت فلان وهذا هذا الغلام أراد كذا وكذا فأمسكوه فأمسكوه وقيدوه وبقي عندهم وهي تركته وذهبت حتى وصلت إلى شاطئ البحر فوجدت أكلمة فأخبرته بالخبر وأنها طلبت الأمان له من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لا لا النفس عود معي. فرجع عكيمة معها. وفي الطريق أخبرته بقصة العبد وأننا أنني طلقته في هذا المكان مقيدا عند هؤلاء القوم. فرجع عكيمة بهم. في الطريق فذهب إلى العبد فضرب عروقه قتله. ثم أخذ زوجه ورجع بها إلى مكة. وهناك قابل النبي صلى الله عليه وسلم فلما لما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قادما وثب إليه وثب يعني قفز يعني قام النبي من مجلسه فرحا تعرف عندما تكون جالسا ويأتيك ضيف تحبه ما رأيته منذ زمان يأتي أبوك يأتي أخوك يأتي صديقك يأتي أستاذك الذي عندما تراه تقف يعني له محبة إكراما فوثب النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي إليه سعيدا فرح وقال له كما جاء في اللواية هنا قال مرحبا بمن جاءنا مهاجرا مسلما فاسلم عن كلمة رضي الله عنه وكان من المسلمين الصادقين وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في غزوة حنين وكان من الصادقين الذين ينشرون دين الله بعد ذلك أما هبغال بن الأسود فهرب واختفى حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه الجعرانة جاءه مسلما وقال هبغال بن الأسود أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما طيب وكان النبي في مكان اسمه الجعرانة على اطراف مكة فقال يا رسول الله هربت منك وأردت اللحاقة بالأعاجم أنا هربت منك وأردت أن أذهب إلى إلى غير العرب من هم الأعاجم في أوروبا في بلاد الشام أو في العراق أو في اليمن الذين هم ليسوا عربا هذا أردت اللحاقة بالأعاجم ثم ذكرت عائدتك وصلتك ثم ذكرت ما يعود منك أنا تذكرت وقلت هذا الرجل كنا نؤذيه في مكة وما كان يعود إلينا منه إلا الخير يعني نحن نصبه ولا يصبنا نضره وإذا كانت عندنا أمانة نحفظها عنده فيحفظ لنا وهذا هو قادر على أن يأخذ أموالنا قال تذكرت عائدتك وتذكرت صلتك أن تتصل الرحم ولست قاطعا للناس وصفحة الصفحة والعفو والمغفرة عن من جهل عليك يعني عن من أظهر الظلم عليك ومن جهل عليك أنت تعفو عنه وتصفح وكنا يا رسول الله أهل شرك فهدانا الله بك نحن كنا مشركين يا رسول الله أعذرني فقد كنت مشركا نحن كنا في ضلال مهم فهدانا الله بك وأنقذنا من الهلكة فاصفح الصفحة الجميل يعني اعفو عني عفوا جميلا يعني لا تحاسبني على شيء اغفر لي انا اخطاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنك فهمنا وهذا الذي كان شديد العداوة والذي قال النبي لا بد من قتله لما جاء مؤمنا تائبا عائدا فهمنا طالبا للصفح عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أنقذ حفظ حما نجا الله نجانا من الكفر ومن الطلالة بك أما الحارث بن هشام وزهيل بن أمية المخزومي فأجالةهما أمهان بنت أبي طالب طيب الحارث بن هشام وزهيل بن أمية من الذين اعطى النبي دمهما فذهب الى عمه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى ام هانئ الى عمة النبي إلى ام هانئ بنت عم النبي ام هانئ هي بنته هي اخت علي بن ابي طالب وأخت جعفر هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم فذهب اليها يا ام هانئ اطلبي لنا الامن من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهما أنتما في أمان عندي حتى أكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيكما يعني أنتما آمنان حتى أتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهمها فعلم بذلك علي بن أبي طالب فهمها علم علي بهذا الأمر وقال بل بنقتلهما فقالت لا تقتلهما هما في مسؤوليتي وهذا كان أسلوبا كما قلنا معروفا عند العرب أن فلانا في جواري يعني هو في حمايتي في مسؤوليتي لا تتعرض له بشيء. فهنا كذلك قالت هما في مسؤوليتي وأنا قد أجرتهما قال لا بد من قتلهما هما كافران فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله زعم ابن أمي أنه يقتل رجلا أجرته أنا هناك رجل أنا أعطيته الأمن وهو يريد أن يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اجرنا من اجرتي يعني من اعطيته الامن فهو في امن ونحن معك في هذا موافقون على هذا فاخبرته بهذين الرجلين ثم جاء مسلمين لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام واسلم الحارث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك الحمد لله الذي هداك يا حارث ما كان مثلك يجهل الإسلام؟ أنت رجل عاقل، أنت رجل ذكي. فن وهذا أيضا ما من قبل. هذا من من حسن دعوة. هذا أيضا إذا جاءك رجل مسلما فلا تذكره بما مضى. لا تقول فعلت وفعلت. بل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مشجعا مطمئنا. قال له الحمد لله الذي هداك. أنا رأيت لك عقلا وكنت اظن ان عقلك يهديك الى الدين يدلك على الحق فهمنا ان صفوان بن اميه صفوان بن اميه هو من سادات القوم صفوان بن اميه لو تذكرون قصه من قصه عمير بن وهب الذي ذهب ومعه السيف يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه بدر كان صفوان هو الذي شجعه وصفوان ميميه من الذين كانوا يحاربون الدين وكان من الذين اهدروا النبي صلى الله عليه وسلم دمهم أيضا أما اما صفوان فاختفى واراد ان يذهب ويلقي نفسه في البحر فجاء ابن فجاء قالونا أما صفوان بن أمية فاختفى وأراد أن يذهب ويرقي نفسه في البحر فجاء ابن عمه عمير بن واه عرفنا أن عمير أسلم من قبل أسلم لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي أنك جلست مع صفوان وتكلمت ما في كذا وكذا فلما أخبره علم أنه يوحى إليه وأنه لم يعلم هذا الخبر إلا أنا وصفوان فكيف وصلك لا شك أنه وحيد فعند ذلك أسلمه فذهب في هذا الحال عميل بن وهب وقال يا نبي الله إن صفوان سيد قومه يا رسول الله هذا عميل هو الذي يتكلم عن صفوان إن صفوان سيد قومه هرب ليقذف نفسه في البحر فأمنه يعني من فضلك أعطيه أمانا فإنك قد أمنت الأحمر والاسود أنت أعطيت الأمان للجميع لم تفرق هذا أبيض هذا أسود هذا أحمر أنت لم تفرق أنت كل من جاءك يطلب منك العفو أعطيته العفو فأعطي صفوان عفوا فأمنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ابن عمك اذهب إليه أدركه الحق به قبل أن يقتل نفسه فهو آمنه أنا أعطيته الأمن فقال يا رسول الله أعطني علامة أعطني دليلا لكي يكون معي علامة على أنك أمنته أعطني علامة فأعطاه النبي عمامته خلع النبي عمامته وقال خذ وكانت معلوفة كانوا يعرفون هذه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عميل العمامة وذهب حتى لقي صفوان فقال له فداك أبي وأمي يعني يا صفوان أفديك بأبي وأمي تعال اين يذهب جئتك من عند الى الناس يذهب جئتك من عند رجل هو يذهب الناس صلى الله عليه وسلم من عند اين الناس الى الناس يذهب الى بقومه يذهب الى اين يذهب الى اين يذهب الى اين على الأذى صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمك يعني لا تنسى يا صفوان انت قرشي هو قرشي ايضا وهو ابن عمك عزه هو عزه يعني اذا ارتفع محمد صلى الله عليه وسلم انت معه هو ابن عمك تفهمني انت ترى زيدا اصبح رئيسا بعد ذلك أولاد زيد وإخوة زيد وأولاد عم زيد وأولاد خال زيد وأقالب زيد من كل هؤلاء يلتفعون لماذا؟ لأنهم أقالبوا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عزه وعزه يعني إذا ارتفع قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه رفع لمنزلتك أيضا وشرفه شرفك وملكه ملكك قال الصفوان إني أخاف على نفسي أنا خائف على نفسي نحن لا نامن أن نمشي من هنا حتى نذهب إليه في الطريق قد يقابلنا عمر قد يقابلنا فلان فلان يقتلني إني أخاف على نفسي فقال هو أحلم من ذلك وأكبر النبي اكثر كرما من ذلك واكثر حلما وصبرا وأراه العمامة قال انظر عندي عمامة النبي صلى الله عليه وسلم هي دليل على الامان لك هي علامة الأمان فرجع صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صفوان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يزعم أنك أمنتني إن عمير بن وان يقول إنك أعطيتني امنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق نعم صحيح أعطيتك الأمن فقال صفوان إذن لن أدخل الإسلام أنت أعطيتني الأمن أتركني شهرين أفكر في هذا الدين امهلني بالخيار فيه شهرين فهمنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أنت بالخيار أربعة أشهر أنت تريد شهرين لتفكر لا خذ شهرين وفوق الشهرين شهرين آخرين خذ أربعة أشهر وفكر كما تريد فيما أنت بالخيال فيه أربعة أشهر طيب ثم أسلم صفوان بعد ذلك رضي الله عنه وحسن إسلامه مسألة أنه قال شهرين قال بل اربعه لم تثبت بإسناد قوي لم تثبت بإسناد القوي ولكن عموما في الجملة أسلم صفوان رضي الله عنه وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يبقى أشبعت أشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أقل من شهر خرج من مكة إلى غزوة حنين إلى الطائف وهوازن فإن وكان صفوان معه كان صفوان في هذه الغزوة مع المسلمين هو جديد الإسلام لم يتمكن الإيمان في قلبه جدا ولكنه أسلم وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكره لما بدأت الحرب وتفرق المسلمون في البداية عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض المسلمين الجدد واحد من المسلمين الجدد أيضا الذين أسلموا في فتح مكة خوفا من القتل أو خوفا من شيء جاءوا واحد سعيدا يقول جيد هزم محمد اليوم بطل سحر محمد محمد دخل علينا بالسحر وغلبنا بسحره اليوم هزم محمد فقال له صفوان بئس ما قلت وهو مسلم جديد أيضا صفوان لم يكن من كبار الصحابة هو قال بئس ما قلت والله هو قالها أيضا عصبية قال أن يربني رجل من مدر رجل من كريش أحب إلي أن يربني سيد من ثقيف ثقيف أهل الطائف يقول بيس ما قلت أنت هل تفهم ماذا تقول معنى خسارة النبي صلى الله عليه وسلم معنى أن النبي يخسر في هذا الموضع أن أهل مكة لن تكون لهم قيمة وأن ثقيفا هم أهل الطائف سترتفع منزلتهم ويكون الإمارة والشأن فيهم ونحن سنكون تحت من نحن سنكون تحت أهل الطائف فهمت فما أحب إليك ما أفضل لك أن يكون سيدك أن يكون أميرك من قومك من أهلك من مكة محمد صلى الله عليه وسلم أو أن يكون أميرك من الطائف هذه العصبيات تعرف عندما نقول. تريد أن يكون أميرك مصريا أو أن يكون من بلد أخرى فلا شك أن المصري سيقول إذا كان مصريا أولى لنا أولى بنا فإن هذه طبيعة في الناس فعند ذلك قال له هذا المعنى وسيأتينا إن شاء الله تعالى فنجد أنه أسلم رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاءا كبيرا من غنائم من غنائم هوازن طيب وكان من المؤلفة قلوبهم في قلوبهم هم الذين دخلوا في الإسلام وكان ايمانهم ضعيفا هم جدد واراد النبي ان يثبتهم في الدين فكان منهم اولا ثم ثبت اسلامه رضي الله عنه وكان مع المجاهدين بعد ذلك اما هند بنت عتبة هند بنت عتبة زوج من زوج ابي سفيان وولد أنها هي شقت بطن حمزة وأخرجت كبده قيل هذا الكلام وقلنا لم يثبت أيضا بإسناد هند بنت عتبة كانت من الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فاختفت يعني اختبأت في مكان لم تظهر والأمر بالنسبة للنساء أسهل لأن المرأة من المعلوم أنها لا تخرج أصلا من بيتها بخلاف الرجل يحتاج إلى الذهاب إلى السوق ويحتاج إلى الذهاب إلى الأصدقاء ويحتاج إلى الحركة فاختفت ثم أسلمت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة فرحب بها وقالت له والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء الخباء هو الخيمة الخباء مثل الخيمة يكون من الشعر عادة ما كان على ظهر الأرض أهل خبائك أحب إلي على ظهر الأرض نعم أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك يعني كنت أبغضك بغضا شديدا ولم يكن هناك بيت على الأرض أنا أحب أن يكون ذليلا مهدوما مكسورا من بيتك ولكن تغير الحال الآن هذا كان في الماضي الآن تغير الحال فصار ثم قالت هنا ثم ما أصبح اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعز من أهل خبائك يعني من قبل كنت أريد لبيتك أن يذل وما كان شيء أحبه أكثر من أن يظهر الظل في بيتك واليوم انقلب الأمر وأصبح أحب بيت أحب أن يعزه هو بيته وأسلمت هند بنت عطبة رضي الله عنها أينه أما كعب بن زهير كعب بن زهير شاعر كبير من كبار الشعراء وكان يؤذي المسلمين بنسانه كان يقول شاعرا يسوب فيه المسلمين ويسوب فيه النساء المسلمات فهمنا؟ فضاقت عليه الأرض كعب بن زهير علم أن النبي أهضر دمه فهرب ولم يجد له مجيرا لم يجد له ناصرا ولا مساعدا فهرب فهمنا وظل هاربا وقتا طويلا حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى إداد رجوة حنين ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد ذلك بمدة جاء من بعد ذلك بمدة جاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم وسبب ذلك أيضا أن أخاه بجيرا له أخ اسمه بجير كان قد أسلم من قبل هو الذي ذهب إليه وحثه على الإسلام وقال إنك إن جئت النبي صلى الله عليه وسلم تائبا فإنه يغفر لك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب وانشد قصيدته أنشد شعرا طويلا كان قد جهزه للنبي صلى الله عليه وسلم ومنه من شعره قال وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مجهول لا ألهينك إني عنك مجهول هو يقول كل صديق من أصدقائي كان عندي فيه أمل. آه أين أذهب الآن؟ أين أذهب الآن؟ ليس لي مكان. سأذهب إلى زيد. فزيد يقول آسف أنا مشغول لا لا إذا بلا غير. فذهبت إلى عمرو. فقال عمل أنا مشغول لست ليس عندي وقت إذا بلا غير. يقول زهير يا رسول الله ضاقت علي الدنيا. كل صديق كان عندي فيه أمل. كنت أمله. إذا ذاتت إليه يقول إني عنك مشغول أنا مشغول ابتعد عني ولم يساعدني أحد وقال كل صديقي كنت آمله لا ألهينك لا أريد أن أكون مجهولا بك الله هو الشغل هو اللعب لا ألهينك لا أريد أن ألها بك إني عنك مشغول طيب قال انظر إلى الأسلوب قال ذهبت إلى كل الأصدقاء فلم أجد أحدا يساعدني فقلت لهم جميعا لا أريدكم أنا سأتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فقلت خلوا سبيلي اتركوا طريقي افتحوا لي الطريق لا ابا لكم قتل الله أباءكم لا أريد منكم مساعدة أنا سأذهب إلى صاحب الامر مباشرة فقلت خلوا سبيلي لا أبى لكم فكل ما قدر الرحمن مفعوله كل شيء قدره الله تعالى الرحمن سيحدث أنا كل شيء بقضاء الله إذا قدر قتلي سأقتل وإذا قدر حياتي ساعي ثم ذهب ثم قال كل ابن انثى يعني كل إنسان كل ابن أنثى كل ابن امرأة ابن مرأة يعني إنسان وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محموله يعني كل إنسان وإن طالت سلامته وإن عاش سالما زمنا طويلا سيأتي يوم ويحمل على آلة حدباء, حدباء يعني مقوسة والمعنى كل إنسان وإن عاش طويلا سيأتي يوم ويحمل على يحمله الرجال على ماذا هذا الخشبة التي يحملون فيها الميت قال كل إنسان وإن عاش زمنا طويلا سيأتي اليوم الذي يحمل فيه على آلة حدباء وهي النعجر تسمى النعجر يوما على آلة حدباء محمول نبئته يعني أخبرته أن رسول الله أوعدني أن رسول الله هددني بالقتل الوعد يقول بالخير والإعاد يقول بالشر نقول وعدت زيدا وأوعدت زيدا إذا قلت وعدت ففيه خير وإذا قلت أوعدت بالهمزة ففيه شر نبيت أن رسول الله أوعدني جاءني الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توعدني بالقتل قال من راه فليقتله والعفو عند رسول الله مأمول ولكن العفو مأمول عندي أمل أن يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه والعفو عند رسول الله مأمول مهلا يعني اصبغ تمهل يا رسول الله مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيض مواعيض بالتنوين لأجل الوزن لأن مواعيض ممنوعة من السر مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيض وتفصيل تصبر يا رسول الله لا تستعجل عليا. تمهل هداك الله الذي أعطاك نافلة القرآن الذي أعطاك القرآن زيادة من فضله فيها في القرآن مواعظ فيها مواعظ والحكم وتفصيله وقال إن رسول لسيف في الويات قال نور إن رسول لنور يصداؤ به أو لسيف يصداؤ به مهند من صيوف الله مسلول إن الرسول سيف ينور به سيف يعطي نور مهند المهند هو السيف من الهند وكانوا يقولون هذا سيف مهند يعني هو هندي إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من صيوف الله مسلول هو سيف من صيوف الله مسلول يعني مرفوع فإن قصيدة طويلة ذهب وقال امام النبي صلى الله عليه وسلم امنه اخوه قال له تعالى إليه وإنه يغفر لك فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقرا عليه هذه القصيده سعد النبي بكلامه والكلام عند العرب كان له وزن الشعر له وزن كبير فلما قال هذا وقال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول فسعد النبي وضحك النبي من هذا وكان من عادة العرب أيضا من الإكرام عند العرب أنه إذا فرح يعطيه ثوبه ليس يعطيه يعني يخلع ثوبه يقول هذا لك هذا تعظيما وإكراما فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه خلع وجدته وعطاها إليه وكان يسمون هذا بالوجدة لأجل هذا واحتفظا كعب بهذه البلدة زمنا طويلة وكان يلبسها في وقت العيد في هذا يقول هذه بلدة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيل إن معاوية رضي الله عنه اشتراها منه بعدما صار خليفة لما صار معاوية أميرا للمؤمنين طيب طلب منه شرائها وهو لم يقبل وطلب وزاد له في السعر حتى اشتراها منه وكان معاوية أوصى أن يدفن فيها إذا مت فادفنوني في بلدة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كعب بن زهير أما وحشي وحشي قاتل حمزة فكذلك أسلم وحسن إسلامه جاء وحشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما طيب تائبا وأسلم بين يديه وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي كيف قتلت حمزة فقص عليه القصة فبكى النبي بكاء شديدا على قتل عمه وقال يعني إذا أخرج من المدينة لا أحب أن أراك لا أحب أن أراك وهذا أيضا عند العرب معروف عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله الصغير ابن عبد الله بن أبي أبوه رأس المنافقين وعبد الله الصغير الولد كان مؤمنا صادقا وجاءه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أبيه هكذا وصله الخبر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله سمعت هذا فهل هذا القول صحيح سمعت أنك أمرت بقتل أبيه هل هذا صحيح ثم إن كنت قاتلا أبي يعني إذا كنت تقتله فمجني أقتله كن وأنا أنا أقتله لماذا قال إني أخشى أن يقتله أحد المسلمين أن يقتل أبي واحد من المسلمين فلا تستريح نفسي لرؤيته بعد ذلك أنا أراه يمشي وهو قاتل أبي نفسي لا تطاوعني فأقتله فأكون قد قتلت مسلما بكافر فإذا كنت تريد أن تقتله فمرني. انا أنا أفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أمرت بهذا بل نحسن إليه ما دام فينا فإنه فهذه طبيعة عربية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لوحشي لا أحب أن أرأك لا أريد أن ارى قاتل عمي أمامي فهمنا؟ فكان وحشي يذهب في الجهاد ولم يبقى وحشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه معدود في الصحابة لأنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وبقي معه وجاءه أيضا ابن عمه ابي لهب عتبه ومعتب فاسلم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهما وكان من الذين اختفوا ايضا من الذين هربوا واختفوا سهيل بن عامر سهيل بن عامر من هو هو صاحب صلح الحديبيه الذي كتب عقد الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم فستأمن طلب من النبي صلى طلب له الامانه من النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الامن لابيه يا رسول الله امن من فامنه فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال زيادة على الأمان قال إن صعيد له عقل وشرف هو عاقل ليس فقط هذا وهو كبير له شارك له منزله وما مثل سهيل يجعل الإسلام يعني الناس الذين هم مثل سهيل لا يجهلون الخير لا يجهلون طريق الحق قال فلما بلغت هذه المقالة سهيل, سهيل هو وذكي أيضا لاحظ أن سهيل رجل أرسلته كوريش لكي يناقش عنها يعني ليس رجلا عاديا هو رجل انظر إلى الدولة عندما ترسل رجلا إلى بلد أخرى يتكلم عن حكومة من هو هذا الرجل تفهمني لا بد أن يكون رجلا ذا عقل ذا خبرة فقال النبي ما مثل سهيل يجعل الإسلام هذا رجل نعرفه رجل عاقل ذكي له منزل له شرف فلما وصلت هذه المقاله لسهيل رضي الله عنه قال سهيل كان والله برا صغيرا يقول انه كان برا يعني له حسن خلق له بر باهله وهو صغير يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان صغيرا قبل الدعوة قبل النبوة كان برا بقومه كان له خلق حسن كان والله برا صغيرا برا كبيرا يعني وهو كبير ما زال أيضا بعض الناس تجده مؤدبا وهو صغير بعض الناس عنده أدب عنده أخلاق عنده لين في الكلام كيف أنت يا عمي ما أخبارك يا أخي وعندما يصبح مسؤولا في الحكومة عندما يدخل في الشلطة تجده تحولا وأصبح يتكلم مع الناس بشدة ما كان هكذا من قبل بعض الناس تجده جيدا وهو فقير عندما يصبح غنيا ويمسك المال تجد حاله يتغير هذا موجود لا نقول جميع الناس بعض الناس يتغير حاله طيب وبعض الناس يبقى حاله على ما هو عليه فسعينه قال هذا خلق محمد هذا الذي عرفته عنه وهو صغير كان هكذا أيضا يعني كان حسن الخلق صغيرا وكان حسن الخلق كبيرا ايضا ثم أسلم رضي الله عنه بعد ذلك أسلم سهيل أيضا وهكذا هكذا أسلم أهل مكة في الجملة عموما وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم جاء الدور على النساء فأسلمت النساء وجئنا يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبايع رجال باليد يمسك يده ويقول بايعني على كذا وكذا ألا تشرك بالله شيئا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا فيبايع. أما النساء فلم يبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم مصافحتا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن كلاما. هذا ولما تمت بايعة الرجال بايعهن النساء. وكنا يعني النساء كنا يبايعنا على ألا يشركنا بالله شيئا يعني يا رسول الله نبايعك ألا نشرك بالله شيئا ولا يصلكنا ولا يزنين ولا يطلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتلينه بين أيديهن وأرجلهن هذا داخل في الزنا أيضا وهو الحمل من الزنا ولا يعصينا الرسول في معروف فهذه كانت بيعة من بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يبايع النبي النساء على الجهاد لأن الجهاد ليس مفروضا عليهم بخلاف الرجال فكان في البيعة وأن يجاهدوا في سبيل الله لم يبايع النساء على جهاد ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بأن يؤذن على ظهر الكعبة صعد بلال فوق الكعبة وأذن من فوقها وهذا بدء ظهور الإسلام على ظهر البيت الكريم هذه بداية ظهور الإسلام في داخل مكة الإسلام بدأ في مكة ولكن هنا تمكن الإسلام حتى إن علامة الإسلام وهي الأذان رفعت على الكعبة وهذا دليل على أن الإسلام قد تمكن فلا عجب أن اتخذ المسلمون هذا اليوم عيدا يحمدون الله تعالى فيه حق حمده على هذه النعمة الكبرى والنصر العظيم يعني لا عجب إذا فجح المسلمون بفضل الله تعالى عليهم بفتح مكة في هذا اليوم وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها 19 يوما بقي النبي 19 يوما في مكة بعد فتحها يصلي قصرا يصلي قصرا لماذا هو مسافر كيف هو في بلده نقول بلده الآن المدينة وقد جاء من المدينة إلى مكة وما كانت نية النبي أن يبقى فيها أن يبقى في مكة نيته أنها إذا فتحت رجع فلهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم يقصل الصلاة ثم ولى عليها النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن اسيد وجعل رصته كل يوم ضغم يا عتاب أنت أمير على مكة جيد أمير مكة كم يأخذ شهيا قال لك ثلاثون درهما شهيا كل يوم درهم الدرهم الدرهم واحد من عشرة من الدينار والدينار أربعة جرامات من الذهب الدرهم يكون من الفضة غالبا في الدرهم من الفضة له درهم عن كل يوم فكان فكان عتاب بعد ذلك يقول لا أشبع الله بطنا جاء على درهم كل يوم يعني كان عتاب عتاب أمير على مكة والنبي يعطيه درهما كل يوم فيقول عتاب إن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو العدل هو الحق فمن زعم من الناس من قال من الناس إن درهما لا يكفيني في اليوم نقول كذبت إن النبي قد أعطاني درهما وكان يكفي وأنا أمير القوم فما بالك بمن هم دوننا فكان يقول لا أشبع الله بطنا جاع على درهم كل يوم يعني من كان له درهم يوميا ثم زعم أنه يجوع فأسأل الله أن يجعله جائعا دائما هذا قول عتاب رضي الله عنه طيب ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطهر جزيرة العرب ف حرفنا أنه هدم الأصنام حول الكعبة فأرسل النبي بعد ذلك في يوم الخامس من مقامه في مكة أرسل النبي خالد بن الوليد في ثلاثين رجلا من الفلسان لهدم العزة العزة هذا بناء كانوا يضعون فيها أصنام يعبدونها وهي أكبر صنم لقريش، وكان هيكلها ببطن نخلة كان في مكان اسمه نخلة وكان أكبر صنم لقريش خارج الكعبة في نخلة كانت العزة على بعد ثلاثة أميال من مكة ثلاثة أميال يعني أربعة كيلومترات ونصف تقريبا من مكة فذهب خالد رضي الله عنه عقوان كانت في نخلة توجه إليها خالد وهدمها ثم أمل النبي صلى الله عليه وسلم بهدم سواع فأجسل عمرو بن العاص لهدمه وهو أعظم صنم لقبيلة هذيل. وهو على بعد ثلاثة أميال من مكة فذهب إليه عمل واهدمه ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهري في عشرين فارسا لهدم مناه مناه صنم لقبيلة كلب ولخزاعة وهيكلوها بالمشلل هيكلوها يعني بناؤها كانوا يضعون الصنم ويبنون حوله بناء ويذهبون عنده يتعبدون في مكان اسمه المشلل وهو جبل على ساحل البحر يهبط منه إلى خليل فتوجه إليها وهدموها وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه لهدم الأصمام الذي كان يعبدها المشركون في الجاهلية ثم فكر النبي صلى الله عليه وسلم في حنين أو في غزو الطائف وهوازن الذين اجتمعوا في مكان اسمه حنين في وادي حنين نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونتكلم إن شاء الله عن غزوة حنين في الدارس القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوبه ليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته